م و س ل ع ه النابلسي ا ع ا ل ن ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م م ا ل ك و م ا ل د ي ي ن ا ك وإياك نعبد ن س ت ع ي ن اهدن ل ص ر ا ط ا ل م س ت ي صراط الذي أنعمت عليهم ا ل ي ه م و ا ا ل ت المتحده ر ربك كيف فعل ب الفيل ألم م ا ل ا ع ل ا ل 「私たちは私たちの手を借りてくれることに気づかないことに気づかないことに気づかないことに気づかないことに気づかないこい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 ل اسماء الله ا ل ذ ي أ ط ع ن ه 「なんでしょう?」